بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب مبين لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شاء ننزل عليهم من السماء آيات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 وَإِلَٰهُهُم عَلَي يَذُنُب فَخَافُوا أَن يُقْتَلُونَ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ فَأَتَيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء. أرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار معلم فجميع السحرة لمن قات يوم معلوم وقيل لل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 30. فألقوا حبالهم قَالَ وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون 31. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون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 إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم مقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا له دركون قال كلا ك البحر فلق فلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأجينا موسى ومامعه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن وذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتلوا عليه النبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قال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 لهم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عبدون إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ما يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكمه وانقلني بالصالحين واجعل لي لسانا صدقا في الاخرين واجعلني من ورثة جن نعيم وافِر لأبي إنه كان من الضال وَأُنْزِلَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونكُمْ هَلْ ينصرونكم أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكَمْ كِبْرٌ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَدَاعَى إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسِيقُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 لا وَتَتَّخِذُونَ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطيشتم بطيشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم أنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظ إذا إلا خلوق الأولين وما نحل بمعذبنا فكذبوه فهلكناهم إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم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 إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين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 القائل رب نجني وأهل مما يعملون فنجينا وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وامطرنا عليهم مطرا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 اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسط المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 فَإِذَا قَالَ كَلَّا يَهْوَى وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الأمين الْأَمِينِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْذِنِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ آيَةً آيَةٌ أَن يُعْلِمَهُ لَمَّا بَنُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عليه وكانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بوتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن بِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جِئْنَا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 وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إنه بريء مما تعملون وتوكل على العزيزين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 وذكر الله كثيره وتصروا من بعد ما ظلموه وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلْبٍ قَلْبٌ